بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين قلنا أن مسألة أن اليتامة هل تشمل؟ اليتيمات او لا ليست مسألة مهمة ولا تؤثر على بحثنا، لاننا حتى لو قلنا ان اليتامى لا تشمل اليتيمات وتختص بالذكور حتى لو قلنا هذا احتمال فقهي في ان يكون الحاجر قبل ال قبل بلوغ النكاح مخصوصا بالذكور ما موجود لو أن أحدا يقول الرشد كافي حتى ولو لم يكن بالغا مبلغ النكاح خب. لو أن أحدا هكذا يقول ولا أو لا ما. إذا عدن يقول حتى في بلوغ. ولو أن أحدا يقول أن الرشد قبل البلوغ في الذكور غير كافي في يكماه نفسه، فيكفينا نفس نفس الآية الشريفة التي تدل على شرط البلوغ في الذكور أفرض ما شملت. احتمال الفرق فقهيا ما موجود ونتعاش الى حكم الاناث فمن هذه الزاوية لا توجد عندنا مشكلة انما المشكلة الفقهية الموجودة في فقنا هو اكثر هذا وهو انه قد يقال الاناث يختلفنا عن الذكور في أنه بالنسبة للذكور بلوغ النكاح كافي طبعا مع الرشد الرشد هذا شعب الثاني لكن بالنسبة للإناث لا بلوغ النكاح غير كافي فإن بلوغ النكاح يكون بتمامية سنين بلا إشكال لكن هذا غير كافي بل بد في البنات ان يصلنا اما الى مستوى الحيض واما الى الادواج والدخول بها هذا الكلام وارد في فقنا فهذا المهم الذي يجب ان نبحثه و والذي والمنشأ لهذه المشكلة بعض الروايات أظن استثم روايات عليكم السلام أولا رواية حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليها ويؤخذ بها قال اذا خرج عنه اليتم وادرك قلت فلذلك حد يعرف به قال اذا احتلم او بلغ خمس عشر سنة او اشعر او انبت قبل ذلك وقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها قال ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليوت، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال والغلام لا يجوز أمره في الشرائب البيع ولا يخرج من اليوت حتى يبلغ خمسة عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك هذه الرواية هذه الرواية قد تبحث من زاوية أنه أصلا البلوغ بلوغ سن التكليف ما هو في البنات طبعا احنا مو مخصوم مو بخصنا هذا ان بلوغ سن التكليف ما هو في البنات انما النظر الى هذا الجانب جانب دفع المال اذا تزوجت ودخل بها ولا تسنين ذهب عنها اليوتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع ها. بينما الغلام لا يجد امره الا أن يبلغ خمسة عشر سنة. أنا أريد أن أستظهر من كلمات ذهب عنها هليوت. اريد ان استغفر من هذا انه لو لو ان كلام سهبه عنها ليتم ما موجود كان قد يدعى ان هذا حكم تعبدي ودي بحث قد يدعى على كلامهم سنبحث ان شاء الله لكن أنا أستطر من كلمة ذهب عن هاليوت يعني هناك نقص في البنات يعني الولد حينما يصل إلى خمسطعش سنة كل نقص في النضج في النضج في الاقتصادي ما موجود بيه اذا وصل الى خمسة عشتا لكن الابنيه تصل الى تسع سنين بعد يتيمة كان اذا كانت فاقدة اباها بعد يتيمة ما خارجه عن اليوت كأنما اشار الى نقص في رشدها في حين انها اذا زوجت ودخل بها اليتم ينتهي يعني كان مع التزويج الدخول بها اصلا ينذرها هالشكل الذي صور هذا الرواية عيبها السندي عبد العزيز العبدي انا انضتكم عنوان الروايه او المكا... مصدر الروايه مقدم... مقد... الباب الرابع من مقدمة العبادات الحديث الثاني محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حملة ابن حمران عن حمران انا كاتب هنا ضعصهم نجاشي فمن حيث السند ليس صافية الرواية الثانية صحيح العيص بن القاسم باب 45 من الوصايا الحديث الاول محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم عن ابي عبد الله السند واضح الصفح تغور عليه قال سالته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسالته ان كانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصيه عنها هذه الروايه خب قريبه من الروايه الاولى في المضمون لكن هناك فوارق بينها وبين الروايه الاولى فهل نستطيع ان نتغلب على هذه الفوارق ونقول نفس المعنى اللي كانت الرواية الاولى داله علي لكنهم على الاسف سندك لم يكن صحيح خوه هذا سنده صحيح ونفس المعنى موجود فأولا سألتها عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع هل عجبا. يمكن ان يقال ان هذا فرق يعني كأنما حتى وفي حين اليوتم بعدها ما بالغ مبلغ النكاح اذا علمت انها لا تفسد ولا تطيع يعطى لها المال نقدر قلنا نقولها الشكل فيختلف الرواية تختلف عنك طبعا لا لأننا أشر... أشرنا قبل دقائق أن أصل أن اليتيماء ليس أن الحاج يبغى على الولاد على الإبل على الذكور قبل البلوغ وينتهي على على قبل البلوغ خال احتمال ما ورد أصلاً في أن يكون ان يكون الأناث من هن ناحية من ناحية أفضل من, من الأولاد هذا الاحتمال ما وارد ولهذا بالارتكاد المتسرعي القطعي وبالارتكاد الفقهي القطعي نحمل قوله إذا علمت أنها لا تفسد ولا تغيير نحمله إلى أن هذا الكلام كله من بعد بلوغ النكاح وأنها روايه لا تبين شرط الرشد يعني بلوغ النكاح غير كافي لا بد من شرط الرشد خب فبهل الفرق ينتهي بين هذه الرواية ورواية الثابة فسألته وإن كانت قد تزوجت قال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها خب هذا هناك في الرواية السابقة بالعطبال انه كان بكلمه اليوت في الرواية السابقة اذا تدو... إذا تزوجت ودخل بها ولا تستنين ذهب عنها اليوتم بقرينة ذهب عنها اليوتم قلنا أنه كأنما الرواية تريد أن تقول أن الزواج والدخول بها ينضجها تكوينا اليوتم على كل حالة نوع كأنما نوع من قصور مثلا هذا ينتهي بعد نضجت خستنا به التفسير اهنان في هالرواية هالكلمة كلمه موجودة فسألته ان كانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصية عنها هالكلمة ما موجوده لكن انا اردد عيه سهره استظهار مني شو هو انتو تقبلوا ولا؟ انا ارداد دعي انه في الارتكاذ المتشرعي احتمال تعبد البحث في موضوع شرط الزواج ما موجود يعني في الارتكاذ المتشرعي احتمال ان شرط الزواج فالتعبد البحث هذا غير موجود صح هذا الكلام إذن هم نحمل قوله فقد نقطع ملك الوصية عنها إذا تزوجت فقد قطع ملك الوصية عنها نحمله على نوع نزج أنه بالزواج تنظج البنين اللي بعد ما مزوجها وهي صغيرة تسع سنين ما عنده ذاك النوض لكن بالزواج تنروج فإلى هنا إذا وافقتم على هذا الاستظهار أصبحت الرواية قريبة جدا من الرواية الأولى يبقى شيء يبقى فارق آخر بين هذه الرواية والرواية الأولى وهي أنه الرواية الأولى قال ودخل بها يعني الزواج لم يكن بمعنى مجرد إيقاع العقد عليها ودخل بها بينما هذه الرواية ما بيها الكلمة يقول إذا تزوجت هارف. لكن يا ترى اليس اصلا يفتفهمون من كلمة تزوجت المعنى العرفي ذاك الزمان ما كان مثل هذا الزمان الذي يعق الولد يعقد على مية وأحياناً السنين هم يبقوهما فقط تحت العقد ذاك الوقت هم ما كان أليس أصلاً معنى إذا تزوجت أو المفهوم العرفي من تزوجت يعني دخل بها؟ أليس هكذا كذا من ما نقولش؟ تزوجت زواج عملي مو مجرد زواج زواج اعتباري وإجراء إجراء العقد. إن قبلنا هذا كان إن كان هكذا إذن الروايتان متساويتان من في المعنى بعد كل فرق ما يبقى ومن حسن الظن ومن حسن الحظ أن هذه الرواية صحة خساندة هناك Belly. Mher? Maar تملك المهر لكن أه تبقى أه تبقى محجور على التصارف المهر, المهر وليها ابوها او زوجها ان قلنا ان الزوج يصير ولي او لا قلنا نفس ابوها ولي خب باشراف الولي تستصارف بلا اشراف نعم تملك المهر وقبل قبل ان تزوجهم افرضوا هي بالاخرصية يتيمة تملك الارث قبل ان تتزوج حينما يكون الكرام في اليتيمه قبل ان تتزوجها ملكه ملكه ارث قد يكون ملكه ارثا واسعا الملك هم الملك شيء والمحجور وكونه محجورا شيء اخر ما له علاقه على كل حال هذه الحدود اللي نقدر نتحدث عن هالرواية وهناك رواية ثالثة الرواية الثالثة لولا يزيد الكناسي وهو الراوي المباشر لكانت طام سندان ولكن هناك حديث في يزيد الكناسي هناك بحث في يزيد الكناثي سنتعرض الى ان شاء الله الرواية الثالثه هذه رواية مفصلة نقلها الشيخ الطوسي فمحط كلامنا فعلا مقطع واحد من نبسي رواية كل شفصلة الوسائل باب 6 من عقد النكاح الحديث التاسع عنه يعني عن محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشيوخ توصي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخراس إلى هنا أستنى تصل عن بريد الكناسي أو يزيد عن بريد الكناسي أو يزيد الكناسي بريد غلا خليني جيب بريد معدن هذا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الامام الباقر متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها الرواية مفصلة إلى أن يصل تقولون تقرؤها في بيتكم بس إلى أن يصل إلى قوله وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء يعني وإن لم تكن حاضة مقصود قلت أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها ليوت ودفع إليها مالها وقيمة الحدود تام عليها ولها بقيمة قسم عنده هذا فهم بيها الشرق اذا دخلت على زوجها ولا تسكني استفهمون من دخلت على زوجها يعني مجرد انه رحت الى بيت الزوج او المقصود انه تزوجت بعد يعني زوجها دخلت بها ذهب عن اليوت كلمة ذهب عن اليوتمم انه موجود اللي كانت في الرواية الاولى هذه الرواية الثانية هذه الرواية الثالثة في مقابل هذه الروايات لم ار إلا رواية واحده رواية واحدة وهي بنفس السنة تماما يعني من أحمد بن محمد بن عيسى إلى يزيد الكناسي نفس السنة والإمام هم نفس الإمام وهو أبو جعفر عليه الصلاة والسلام نفس المضمون موجود طبعا بس مو مفصلة هذه الرواية اللي الآن قرأناها مفصلة قال. قال لي يعني قرأنا محل الشاهد هي روايه روايه مفصله روايه الشيخ الطوسي هالروايه اللي الان اقراها روايه الشيخ الطوسي وروايه الكليني هم مشتركان في نقلها مختصره هي عجبا هل نقدر نقول هما روايه واحده بقارينه واحد السند واحد الامام وعلى فرق في أنه في أحدهم ما جاء ذكر شرط الزواج شرط الازدواج وفي الآخر ما ذكر فهل هما رواية واحدة وذكر هذا الشرط في رواية في نقل وعدم ذكره في نقل آخر يعني اضطرابا في المتن أو لا روايتان هالروايه ما يلي، رواية وردت في كتاب الحدود، الباب السادس من مقدمات الحدود، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد هو احمد بن الرحمن بن عيسى يقصد عن ابن المحبوب عن ابي ايوب الخراز عن يزيد الكناس بعدين يقول بعد ما يكتب المتن يقول ورواه الشيخ باسنادي عن احمد بن محمد يقصد احمد بن محمد عن ابن محاور عن ايوب الخراز عن ابي ايوب الخراز عن, عن يزيد الكناس يعني من أحمد بن محمد يتحد أرسل إلى جديد القرآن والمثل ما يلي هاي رواية مختصرة والمثل ما يلي الجارية إذا بلغت سنين ذهب عنها يوسف ما يقول يعني نفس المطلب نفس المعنى بس ما يقول أنه بعد الزواج ذهب عنها عنه يوسف هذا شيء مقص الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليوتم وزوجت خب هذا معناه أنه اذا ذهب عنها اليوتم قبل الزواج وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخلت بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود الغلام اللي بعد ما مدرك على تلك الحال قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم هذه الرواية إن استظهرنا يعني إن جذمنا بأنها عين الرواية الأولى بس هنا الشيخ رواها بكل تفصيل واهنال فيها النقل رواها مختصرتان ومع اضافه مطلب ما موجود هناك في رواية المفصلة وهي مسألة ان الولد الذي الابن الذي بعد ما مدرك اذا فعل ما يجب الحد يحد او لا يقول خب الحد خل الحد الكامل لكن بمبلغ السنه يؤدى هذا الكلام في هذه الروايه على, على اختصارها موجودة بينما في ذلك الرواية على تفصيلها هذا ما موجود فياترى هل نقول انهما روايه واحده اذا هناك اضطراب في مثل الروايه او روايتان اذا متعارضتان هذا هم أنتم فكروا بي واتقوا بي حتى نكمل الحديث. غير